e mm -hmm. قلبني ورد من عن بعيد من الخدي و واجنحيهم <تصفيق> بواجنا Могрошка Могрошка Могрошка rebe shuk men shuk men do ne do no o do jeni er عيبين وجه شباب قال له يساو سني طم ريحين قال له يساو سني طم ريحين يا واد بيقس منه رزقني من من صار ناوينا في مين ومن شاف يا واد مين يا رحت الحبايب يا خد الملاح يا رحت الحبايب يا خد الملاح لشوكت جمالك وضعت السناح كساكل وراء ونأخذ اللمزة زي الأبان وغان I miss you.